تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ والله وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ فَصَوَّرَكُمْ فصو فَأَحْسَنَ ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ وَاللَّهُ عليم بذا الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبا了 أمرهم فذاقوا وبا了 أمرهم وله عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم مرسولهم بالبينات فقالوا فقالوا أبا شرئ يهدونا فكفروا وتولوا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بل وما ربي لا تبعثن ثم لنبأ بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته, يكفر عنه سيئاته ويدخله جنّا جّة تجرين تحتها الأ خاالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.